كيف ضربوا لك ا ل أ م ث ا ل فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الذي شاء خيرا الأنهار لك ذلك جعل إن من من جنات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 قالوا أَضْلَلْتُمْ عبادي اانتم اضللتم عبادي هؤلاء ام هم ضل السبيل قَالُوا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 فقد ك ك ذ ب و موسوعه النابلسي و للعلوم نذقه الاسلاميه و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 ي و م ي ر و ن ا ل م ل ا ئ ك ة لا ب ش ر س ي و م ئ ذ ل ل م م ج ر ي ي ن و ق و ل و ن حجرا م ح ج و ر ا و ل ا إ ل ا م ي ه خير موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه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 كذلك لنثبت به فؤادك و ر ت س و ع ه ت ت ر ي ل النابلسي و ا ي أ ت و ك بمثل ل إ جئناك ا ح ح ق و أ ن ت ف س ر ا ا ل ذ ي يحشرون ن ع ل ى و ج و ه ه م إ ل ى ج ه ن م أ و ي ه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 إلى ل ا ق و م الذين ذ ك ب و ا ب آ ي ا ت ن ا فدمرناهم ت د م ي ل ل و ق و م نوح ل م ا كذبوا ل ر س ل أ غ ر ق ن ا ه م و ج ع ل ن ا ه م ل ل ن ا س آية م ا ن ا ل ل ظ ا ل م ي ن عذابا أ ل ي م ى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 ان كاد ليضلنا عن آ ل ه ت ن ا لولا ان صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من اضل سبيلا ارايت من اتخذ الهه هواه افان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 نحي ميتا به بلدة ميتا ونسقيه, مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا انعاما و أ ن ا س ي ا كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فابى وما ير الناس الا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا وهو الذي مرج البحرين هذا البحرين فقرات وهذا ملح اجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا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 قل ما اسالكم عليه من اجر إ ل ا من شاء قل ما أسألكم عليه إلا ما من أجر إلا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 ولذين ا يبيتون لربهم سجدا وقياما ولذين ا يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إ ن عذابها كان غراما إن م و ا و ع ه النابلسي م ا و ذ ي إ ذ ف ق م ي ر ف و ولم ا ق ت ر و وكان ا بين ذ للعلوم ك قواما و ا ذ ي ن ع الاسلاميه ل ل ه ه إ آخر ي ق ت التي حرم الله إلا بالحق حرم ومن ل ا يزنون يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا